أين <تصفيق> مني <تصفيق> مجلس أنت به <بيهي> فتنة <بتنت> تمت <دامت> سناء <تناها> Jeg er en love og وَمِنَ الشَّوْقِ رَسُولٌ بَيْنَنَا وَنَدِيمٌ قَدْ دَمَ الْكَسَالَنَا وَمِنَ الشَّوْقِ رَسُولٌ بَيْنَنَا lana alra alhub sukara sukara nitlana alra al نَيْنَا مِنْ خَيَالِن هَوْلَنَا وَمَشَيْنَا فِي طَرِيقٍ مُغَامِرٍ وَمَكَيْنَا خيالنا هولانا كارا كم بنينا من خيالنا ومشينا في طريق مغمورين ومشينا في طريق من كسب الفرحة فيه قبلنا وضعه لنا ذيك التفليينمان وعداونا فسبعتنا. Kam banaina min khayalin haulana, Allah rahehu wassubka khalala. min